من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجتمع وإياكم في كلمة بعنوان العراق إنما تعيشه الأمة الإسلامية من ضعف وهوان وتغلب للكفار على المسلمين لا يؤلم المسلم غاية الألم ويحزنه أشد الحزن ومن ذلك ما نعيشه في هذه الأيام. من أحداث تحيط بإخواننا في بلاد الرافدين بلاد العراق وإنك إذا نظرت فيما يحوط بإخواننا من تغلب وإفساد الكفار بالمسلمين هناك لا يسع المسلم إلا أن يرفع كفتي الضراعة يدعو ربه ومولاه أن يرفع الضر عن إخوانه وأن يهلك الكافرين من الأمريكان وغيرهم وأن يعز دينه وأن يعلي كلمته فلله ما أخبثهم فلله ما أخبثهم وأطغاهم وأظلمهم فكم من دار هدموها وكم من أسرة شتتوها وكم من امرأة رملوها وكم من صبي يتموه وكم من مسجد هدموه وهم في ذلك يتغطرسون بما لديهم من قوة بشرية والله أقوى وغالب على أمره سبحانه وتعالى وهذا ألم ومصاب عظيم وديننا كامل قد بين كل شيء وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله وإن هذا الداء العظيم قد بين شرعنا الكريم المحكم من لدن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد بين شرعنا الكريم دواء هذا الداء وهذا المصاب العظيم أتدرون ما هو إن دواءه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والقيام بدينه وعلى رأس ذلك القيام بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد كما خرج الشيخان من حديث معاذ رضي الله عنه وإن السبب تغلب الكفار وإضراره بالمسلمين هو عدم قيامهم بالدين وعلى رأس ذلك تخلف المسلمين عن القيام بتوحيد الله رب العالمين فانظر إلى الشد تجد أنه خيم وغيم في أكثر بلاد المسلمين وانظر إلى البدع تجد المسلمين قد تلبسوها وصار دينا لهم يدينون الله بها إذن مصابنا وبلاؤنا وبلاء المسلمين أجمعين هو بسبب ترك للدين كما قال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة أولما قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يقول الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح يقول وحيث ظهر الكفار فإنما ذلك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله كما قال تعالى ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال أو لم أصابتم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند يامفسكم وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين فلو رجع العبد إلى السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجد عليه وأنفع له من خصومة من جرى على يديه فإنه وإن كان ظالما فهو الذي سلطه على نفسه بظلمه قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فأخبر أن أذى عدوهم لهم وغلبته لهم إنما هو بالسبب ظلمهم وقال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال رحمه الله تعالى في كتابه غاثة اللهبان وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى فإن يدرى الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه إما بترك واجب أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه انتهى كلامه رحمه الله تعالى وقد ظلت عدة طوائف عندما أرادت تشخيص داء المسلمين فقال الطائفة إن ضعف المسلمين راجع إلى تغلب الحكام الظلمة وأول من يكذب هؤلاء كتاب الله سبحانه وتعالى قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون إذن والله الله عز وجل الحكام الظالمين عقوبة منه على عباده الذين ظلموا أنفسهم بعدم قيامهم بدين الله سبحانه وتعالى فلذا لما أخطأت هذه الطائفة وظنت أن بعض المسلمين راجعون إلى حكامهم صار ديدنهم وكلامهم صباح مساء هو في الحكام يقول الإمام بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم وإن جاروا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 من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأضرها كانت ولاتهم كذلك فلما شابوا شيبت لهم الولاة فحكمة الله تابا أن يولي علينا في مثل هذه الأزماني مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولات من قبلنا على قدرهم وكل الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها انظر إلى كلامي هذا الإمام الراسخ في العلم والناطق في والبيان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كيف بيّر لنا بأن حكامنا هم من جنسنا وهم عقوبة لنا فإن كنا طائعين وعلى الطريق المستقيم سائرين فإن الله يمن علينا بحكام هذا هو جنسهم إذن يا إخواني من علق مصاب المسلمين بالحكام فهو مخطئ غير مصيب وهو خارج على الطريق المستقيم وزعم قائفة أن ضعف المسلمين راجع إلى قوة العدو وإلى أسلحة العدو وإلى مخططات العدو فإذلك صاروا مشتغلين الليل نهار بتتبع أخبار العدو وبتتبع ما عندهم من قوة وهذا في الواقع تشخيص خاطئ وانبنى على هذا الأمر الخاطئ أمر خاطئ وهو تتبع أخبار الكفار وإنك إذا نظرت في كتاب الله وجدت ربك يقول سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ارجعنا رجعنا إلى الله والله إما أسنحت أعدائنا وإن قوة أعدائنا لا تنفعهم شيئا فهم يمترون والله يمتر وهو خير الماكرين سبحانه وتعالى وقال الطائفة إن ضعفنا راجع إلى عدم اجتماعنا فصاروا يدعون الناس إلى الاجتماع ولو على اختلاف العقائد فيدعون السمنية أن يجتمع مع الرافضي الفدعي بل ومع الصوفي الهالك الفاسد بل ومع العزبي الحركي الضالي فلا ينظرون إلا إلى كثرة المسلمين لأنهم ظنوا أن ضعف المسلمين راجع إلى تفرقهم وهذا خطأ يبين خطأه كتاب الله سبحانه وتعالى قال تعالى ويوم حنين إن أعجبتكم كفاتكم فلم تغني عنكم شيئا لا إله إلا الله كانوا يوم حنين كثيرين ومع ذلك لم تنفعوا كفاتهم لما لأنهم وقعوا في ذنب العجب فذنب واحد كالعجب فرق صفوفهم وبدد شمولهم فكيف يا إخواني بالشرك الذي شرق وغرب في بلاد العالم الإسلامي إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى فلأجل هذا ولأجل ما نعيشه من ضعف إخواننا في بلاد المسلمين عامة وفي بلاد العراق خاصة وبالاخص في بلاد الفلوجة التي تسلط عليها الكفرة الفجار من الأمراكال وأعوارد البريطانيين وغيرهم فأحبوا أن أقدم بمقدمات قبل أن أدخل في الموضوع نفسه الجهاد روعان جهاد طلب وجهاد دفع وجهاد الطلب أمر مطلوب في الشرع وله شروطه وهو مستحب فهو فرض كفاية وأحيار يكون فرض عين بحسب الأحكام الشرعية إلا أن هذا الأمر لا أحب أن أطيل الكلام فيه لما لأن المسلمين في هذا الزمن لا يناشدون جهاد الطلب وإنما هم يناشدون جهاد الدفع فالنوع الثاني هو جهاد الدفع وجهاد الدفع واجب على الأعيان باتفاق وإجماعه العلم حكى الإجماع الإمام ابن تيمية وغيره من أهل العلم فهو واجب على أهل البلد كلما هجم عدو على بلد من بلاد المسلمين فيجب على المسلمين أجمعه في تلك البلد أن يقفوا تجاه عدوهم فإن لم يكونوا مستطيعين فيجب على من يليهم من بلاد المسلمين أن يقفوا معهم لكن اعلموا يا إخواني أن جهاد الدفع الذي هو واجب على من هجم عليهم العدو ووجوبه مجوب عيني اعلموا يا إخواني أن هذا الواجب معلق بالقدرة فمن لم تكن عنده قدرة ولا استطاعة فيسقط عنهم هذا الجهاد كما أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقض التأسيس ولص على ذلك وكرره واعاده كثيرا شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى في الشرح الممتع لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاهم بأنفسهم إلى التهلك ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون الضعفاء فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال وعلى هذا فلا بد من هذا الشر وإلا سقط عنهم كسائل الواجبات لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح في اللقاء الثالث والثلاثين في شهر صفر لعام أربع عشرة بعد الأربع عمية والأس من هدف النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى لا يجب ولا يجوز ونحن غير مستعدين له أي جهاد والله لم يفرضه على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين وأن الله آذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذاك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظن أن فيه خذلالا للمسلمين كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية حتى قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدرية تفيدنا؟ فظن أن هذا خذلان. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما في شك أنه أفقه من عمر وأن الله تعالى أدن له في ذلك وقال إني رسول الله ولست عاصي وهو ناصري ثم قال وإن كان ظاهر الصلح خذلال للمسلمين وهذا يدلنا يا إخواني على مسألة مهمة وهو قوة ثقة المؤمن بربه المهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله لكن الآن ليس بأيذ المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار حتى, حتى ولو جهاد مدافعة حتى ولو جهاد مدافعة وجهاد المهاجمة ما في شك الآن غير ممكن حتى يأتي الله بأمة واعية تستعد إيمانيا ونفسيا ثم عسكريا أما نحن على هذا الوضع فلا يمكن أن نجاهد وقال رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح في اللقاء الثالث والأربعين في ضمن كلام له إذا كان يعني الجهاد فرض كفاية أو فرض عين فلا بد من شروط من أهمها القدرة فإن لم يكن لدى الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلك وقد قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأسنوا إن الله الحب المحسنين انتهى كلامه رحمه الله تعالى فكلامه صريح واضح في أن هذا الدفع يسقط عن المسلمين إذا كانوا غير قادرين وغير مستطيعين مواجهة العدو وأن فعلهم بمواجهة العدو وإضرار إخوانهم محرم في دين الله فإنه يضر المسلمين أكثر مما ينفعهم وهنا أنبه إلى أمر مهم وهو ما يردد بعضهم جهاد الدفع واجب على أهل البلد فإن لم يستطيعوا فإنه يجب على منواليهم وعلى أقرب البلدان إليهم فيقول إذن أذهب إلى إخواني هناك وأناصرهم من غير إذن ولي الأمر فيقال هذا خطأ مخالف للأذلة الشرعية ومخالف لكلام العلماء الشرعيين المعتبرين أما من جهتي الأذلة الشرعية فإنه ليس بخاف عليكم قصة أبي بصير وأبي جندل فإن أبا بصير وأبا جندل كانوا مستقلين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهد كفار قريش بالعهد المسمى بصلح الحديدية وكان كفار قريش يقاتلون إخوارنا المستضعفين في مكة ومع ذلك لم يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلاصر إخوارنا المستضعفين في مكة بل لم يخرج أصحابه ممن هم تحت ولايته إلى المستضعفين في مكة فينصرهم ولا إلى أبي بصير وأبي جندل فيناصرهم فدلتوا بهذا على أمرين الأمر الأول أن وجوب جهاد الدفع متعلق بولي الأمر وهو يقدر المصالح والمفاسد فإن كانت لديه القدرة فيجب عليه لصة الإخوان فإن لم تكن لديه قدرة فالواجب يسقط بعدم الاستطاعة وعدم القدرة والله عزيزه الأمر الثاني أنه لا يجوز لأفراد المسلمين أن يفتاتوا على ولي أمرهم وأن يدعوه وأن يذهبوا مراسلين لإخوانهم بل هم تحته إمرتي ولي أمره لذلك الصحابة كعمر وغيره لم يذهبوا وينصروا إخوانهم من المستضعفين في مكة أو كابي بصير وأبي جندل ومما يؤكد أن جهاد الدفع يسقط عند عدم القدرة ما خرج المسلم من حديث النواس بن سمعان أن الله عز وجل أمر عيسى أن يحرز بعباده للطور فقال إن لي عبادا يعني يا جوج ما جوج لا يدار لك بهم أي لا قدرة لك عليهم فاحرز بعبادي لاي شيء إلى الطور يعني اذهب بهم إلى جبل الطور لاحظوا عيسى قتاله. قتال وقتال دفع أو طلب دفع مع ذلك أمره الله أن يبعد وأن يحفظ المسلمين حتى لا يقتلهم فلا لا قدرة له في مواجهتهم. بهم المقدمة الثالثة الجهاد أمر مطلوب في شرع الله بل هو من أفضل الأعمال وأسكاها وفي رواية عن الإمام يحمد أن أفضل الأعمال التطوعية هو الجهاد والنصوص في كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متوافرة متضافرة على بيان فضل الشهيد والجهاد في سبيل الله فأسأل الله بمنه وفضله وبكرمه وجوده أن يميتني وأياك ووالدين شهداء في سبيله مقبلين غير متبلين وأن يمن علينا بأجل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه فقد خرج مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق إلا أن الجهاد له شروط وقد تقدم بيان شيء منها وكذلك هو في شرع الله ليس مرادا لذاته وإنما مراد لغيره وهو إقامة دين الله كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد وغير واحد من أهل العلم ويدل لذلك قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فالقتال ليس مرادا لذاته لذلك في حديث مريد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عدوه من الكفار يدعوه إلى ثلاث قصان ومنها أنه يطالبه بالجزية إذا لم يسلم فلو كان الجهاد مرادا لذاته ولو كان سفك الدماء مرادا لذاته لما طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجزية ولقات الكفار مباشرة بعد إبائهم عن الإسلام وقد نص على هذا الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى فإذا استضع لك هذا فينبغي لك أن تعلم أن من يغالون في أمر الجهاد ويجعلونه مرادا لذاته هم مخطئون ومخالفون لكتاب الله للسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل الجهاد مراد لخيره فإذا كان اتخاذه نافع للمسلمين التقذ وإن لم يكن اتفاقه نافع للمسلمين ترك فوراجع إلى المصالح وإلى وإلى المفاسد المقدمة الرابعة العواطف العواطف يا إخواني نوعان عاطفة موافقة للشرع وهذه محمدة ويحمد عليها صاحبها وعاطفة مخالفة للشرع وهذه تسمى بلغة الشرع هوى فهي تضر ولا تنفع وتنقلب من كونها عواطف إلى عواصف فالعاطفة إلى لم تحكم بالجامع الشرع وتضبط فإنها تضر صاحبه بل قد تتعدى وتضر آخرين وأذكر لكم بعض الأدلة التي تدل على أن العاطفة لا تنفع إذا خالفت شرع الله قال تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيري بغير علم قد يأتي رجل متحمس فيقول دعوني أسب و آلهة الكفار عند الكفار وبينه فيقال لا تفعل فإنك إن فعلت سب الكفار والمشركون رب العالمين وديننا وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى صاحب الشر يحكم عاطفة ويربطها بالإجاب شرع الله أما صاحب العاطفة والتي عنده الأمور منفرطة لا يبالي فيسب آلهة المشركين فيقع في النهي فيرجع المشركون بسب ربنا سبحانه وتعالى وأيضاً مما يدل على أن العاطفة إذا لم تحكم بالشرع فإنها تضر أكثر مما تنفع صلح الحديدية رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش كما في الصحيح من عديث ألس وغيره ومن بنود الصلح أنه إذا جاء الرجل من المشركين المسلماً فإنه يرد ولا يقبل وإذا خرج المسلم من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتد ويريد الذهاب إلى الكفار فإنه يقبل ولا يرد هذا الأمر في ظاهره الخدلان كما أشار إلى ذلك شيخنا محمد بصالح عثيمين فيما تقدم رحمه الله تعالى ومن ينظر بمنظار العاطفة لا يقبله لكن من نظر بمنظار الشرع الحكيم الذي جاء من عند الله رب العالمين علم أن هذا الصلح فتح ونصر وفيه يتحقق قوله تعالى إنا فتعنا لك فتحا مبيرا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك فالمراد بالفتح على صحي القولين وهو اختياره بن عباسي بن تيمية وتلميذي بن القيم أنا وهو صنح صلح الفتيبية لما ترتب عليه من الفتح العظيم انظروا إلى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف رفضوا هذا الصلح في أول أمره وظنوه خذلانا وضعفا والواقع أنه نصر لا فيما وأرجو أن تتفكر في هذا لا سيما لما جاء أبو جندل يوسف في قيوده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب الصلح بعد، فقال سهيل بن عمر هذا أو لا صلح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد لي استثري لي أبا جندل وحده، فقال لا هذا أو لا صلح، لعف أن الصلح لم يكتب بعد، وأبو جندل قد عذب بينكم فارق ريش. وجاء يرسم بي قيوده وعليه أثر التعذيب وأذية الكفار ومع ذلك رده رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتبت أبو جدا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا مسلمون أتردوني الكفار، وقد عذبت في الله عذابا شديدا فبد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن بعضهم خار على رحبتيك وكان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخذه الالم اشد ما اخذ لكنه ينظر الى اي شيء الى مصلحه المسلمين هل يا ترى يصح لقائل يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بسعادته وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما يرضي الكفار وان رسول الله صلى الله عليه وسلم متخاذل في القياده دين كلا والله لا يقول هذا الأم إلا جاهل لا يعرف حقيقة الأمور أما هو بأبي وامي صلى الله عليه وسلم فهو مؤيد بالوحي ونظر نظرا بعيدا ورضي بالصلح على هذا الضيف لأجل النصرة والتمكين وليحصل لهم ما حصل من النصر والتمكين بعده إذن يا إخواني ينبغي بل يجب أن تحكم العواطف بزمام الشرع إنها إن لم تحكم بزمام الشرع إن قلبت عواصف فضرت الرجل نفسه وغيره من المسلمين المقدمة الخامسة إضرار العدو والنكاية به ليس دليلا مسوغا في فعل الأمر وحده بل لا بد أن ينظر إلى مدى مصلحة المسلمين من هذا الأمر فبعض الناس قاسر النظرة ينظر إلى ما، فيقول هذا الأمر واجب ومطلوب شرعا لماذا؟ لأن الكفار يتأذون به وهذا خطأ صحيح إن المكاية بالعدو مطلب شرعي لكن لا ينظر إليه وحده بل يجمع معه النظر إلى مدى استفادة ومصلحة المسلمين من هذا الأمر فإن كانت مصلحتهم راجحة فعن وإلا, وإلا ترك ومما يجلل على ذلك؟ ما تقدم ذكره بقوله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير بغير علم إن سب آله فيهم يسخطهم ويؤذيهم لكننا نهين عن ذلك لأن فيه تعديا على الله جل جلاله وعظه السلطان فإذا لا يكفي أن ننظر إلى مدى تأثر الكفار فحسب بل لابد بد أن نجمع معهم ما مصلحة المسلمين من هذا الفعل ويدلوا عليه أيضا ما تقدم بالصلح الحديدية فإن ظاهر الصلح إفراح للكفار وإعزاز لهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يمتنع عن هذا الصلح لأن فيه مصلحة للمسلمين المقدمة السادسة إذا تغلب الكفار والحاكم الكافر في بلاد إسلامية وصار له الحكم فيجب على المسلمين أن يتوقفوا عن قتاله إذا لم تكن لديهم قدرة ولا قوة فإنهم إن لم يفعلوا ذلك ضروا بأنفسهم و المسلمين حتى ولو كان الحاكم كافرا مرتدا يهوديا أو نصرانيا فإن المسلم إذا رأى مثل هذا غمر عايشه فيجب عليه أن يتوقف وأن يسمع ويطيع لهذا الحاكم بغير معصية الله سبحانه وتعالى قال الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن بازل رحمه الله تعالى إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحد عندهم الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة أما إذا لم تكن عندهم قدرة فلا يخرجون أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخطفه أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة السلطان الذي فعل كفرا بواحد عندهم خدرة على أن يزيله وتبعوا إماما صالحا طيبا دون أن يترسب على ذلك انتبه دون أن يترتب على ذلك فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من المفاسد العظيمة هذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومراصعة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ولأن في ذلك حفظ الأمر وسلامة المسلمين من شر أكثر نسأل الله للجميع التوفيق والهداية انتهى كلام رحمه الله تعالى وقال شيخنا صالح الفوزان حفظه الله تعالى وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنه يجب عليه ذلك وهذا من الجهاد لسبيل الله أما إذا كان لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعتة والولاية فيها الكفار ومعه من أسلم من أصحابه ولم ينازلوا الكفار بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحكمة ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار وهذا هو مرهد الإسلام فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالته فإنهم يتمسكون بإسلامها وبعقيدتهم ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفار لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد. فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعية انتهى كلامه رحمه الله تعالى وللإمام الأزباني رحمه الله تعالى كلام طويل في تقرير هذا الأمر تركته طلبا للاختصار إذن يا إخواني إذا كان الحاكم كافرا أو تغلب الحاكم كافرا أو تغلب الكنفار وليس عند المسلمين استطاعة ولا قدرة لإزالة هذا الحاكم أو لإزالة هذه الدولة الكافرة فإنه يجب عليهم أن يتوقفوا حقرا لدماء المسلمين وحفظاً لبيضة الإسلام وتسهيلاً للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى المقدمة السابعة الرجوع في الفتن إنما يكون العلماء الربانيين الراسخين في دين الله ولمن سار على طريقته من طلاب العلم ودليل ذلك قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أداعو ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. إذن يا إخواني في الفتن والامور العامة إنما يرجع إلى العلماء الربانيين الراسخين الذين شابت نحاهم العلم الشرعي لا إلى الحركيين ولا إلى أنصاف المتقفين ولا إلى المتكلمين ولا إلى أنصاف الدعاة أو الدعاة وإنما إلى العلماء الراسخين في العلم الشرعي كما نبه على ذلك الإمام عبد الرحمن بن سعدي في تفسير هذه الآية ومما يدل على هذا ولو من بعيد والحبيث مخرج من الصيحين من حبيث أبي سعيد قصة الذي قتل تسعة وتسعير نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعير نفسا فهل من ثوم قال لا فقتله فكمل به المئة ثم سأل بعد ذلك عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه فقال إنه قتل مئة نفسه فهل لهم من توبة؟ قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم إلى آخر الحديث الشاهد أنه لما سأل العالم أفتاه بنور الوحي بنور الوحي وبالبرهان الشرعي أما لما سأل غيره أضله فكانت عقوبة هذا الذي أضله في الدنيا أن قتل أما الآخرة فاسر الله لي ولكم ولاه العفو المبارك. إذا في الفتن إنما يرجع إلى العلماء وإلى الذين يسيرون على طريقتهم. المقدمة الثامنة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا يصح لأحد أن يحكم على واقعة صغيرة كانت أو كبيرة إلا بفقه هذه الواقعة. فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كما نبه على ذلك الأصوليون ومن من ذكر أنه يشترط في الحكم على الأحداث صغيرة كانت أو كبيرة معيفة واقعها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في علام واقعين قال من أراد أن يحكم على أمر فلا بد أن يكون له فقه فقه بالشرع وفقه بالواقعية وقد أشار إلى هذا الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه خرج بيننا طوائف يتلاعبون بنفض فقه الواقع من جهات الجهات الأولى أنهم جعلوه خاص بتتبع الصعف والمجلات والقنوات والإذاعات وهذا خطأ فإن أخبار الصعف والمجلات والقنوات والإذاعات في الغالب لا تخرج عن نقل من لا يوسق به أو عن تحليلات عقلية لا تخرج عن كونها ظلونا والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما خرج الشيخان من حديث أبي وريرة إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث وأخطأوا أيضا من جهتي أنهم جعلوا أنفسهم هم المعنيين من الواقع دون العلماء الراسخين فتراهم كلما وقعت واقعة هم الذين يتحدثون فيها فإذا تكلم العلماء الراسخون قال لا تقبلوا كلامنا فإنه ليس لديهم فقه ولا معرفة بالواقع لا إله إلا الله ما الذي جعلكم عارفين بالواقع دون العلماء مع أن العلماء حقوا بمعرفة الواقع لأن المقرب الناس إلى أولاة الأمر وولاة الأمر هم المتخصصون في معرفة الوقائع. لا فيما وقد بانا فشلكم في هذا الفقه المسمى بفقه الواقع في عدة أحداث منها حرب الخليج وغزو العراق للكويت فكم قالوا ورادوا وصاحوا بأعلى أصواتهم بأن أمريكا لم تذهب العراق ثم بان فشلهم يوم ذاك وكم قالوا بأن أمريكا إذا دخلت ستحتل أرض الحربين بلاد السعودية وستغير المناهج وستفعل وستفعل وخاب ظنهم وبان فشلهم بل الذي عايش الواقع رأى أن المناهج تحسنت أضعاف مضاعفة بعد غزو العراق للكويت ودخول العراق بلاد السعودية إذن يا إخواني كيف نعول على أناس بار فشلهم وتبين أنهم ليسوا عارفين حقا بهذا الواقع أعني بالواقع المؤثر في الحكم الشرعي إذن يا إخواني أهل فقه الواقع هم العلماء الربانيون لأنهم لا يحكمون على شيء إلا بعد تصوره والسؤال عن الأمور المؤثرة فيه فإنه مما ينبغي أن ليس كل أمر يحيط بحدث يكون مؤثرا في حكم هذا الحدث. فإن منها ما يكون مؤثرا في حكمه ومنه ما لا يكون مؤثرا في حكمه. من الذي يقدر هذا أو ذاك؟ هم العلماء الراسخون الذين عرفوا بالعلم الشرعي وشابس نحاه بالعلم الشرعي. وبعد هذه المقدمات الثمانية أبدأ في الموضوع وهو الحديث عن العراق. وما يجري فيها من أحداث وسأجعل الحديث في عدة نقاط وأمور الأمر الأول واقع العراق دينيا إن واقع العراق من جهة التدين لله رب العالمين للأسف في غالبه واقع لا يفرح كل مسلم وموحد فقد قابلته في هذا العام أكثر من عشرين أخا عراقيا من الموصل وأخا من بلاد الفلوجة وأخا من بلاد تكريت وأخا من بلاد الأكراد فجمعتهم ودار حوار بينهم ما حال وواقع العراق من جهة التمسك بالدين وفي مقدمه وأوله القيام بتوحيد الله رب العالمين جعلت أهل الموصل يمدون بالكلام ثم سلاهم أهل الفلوجة ثم أهل الأكراد ثم أهل تكريت. وقد حضر المجلس عشرات من الإخوة والله يا إخواني سمعت كلاما يشيب له مفارق الصبيان من الشرك والاستغاثة والدعاء والطواط والذبح والنذر لغير الله سبحانه وتعالى ففي بلاد الموصل أو قريب من بلاد الموصل يوجد قبر يسمونه بقبر يونس عليه السلام فيه من الشرك ومحاربة الله بأعظم ذنب دع صبيا وهو الشرك. شيء لا يخطر بالبال من طوافل على هذا القبر ووضع دور والتقرب له إلى آخره وذكروا أشياء كثيرة من الأرض التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى ثم تكلم أخونا من الفلوجة وذكر كلاما كثيرا ومما ذكر أن أكبر بلاد في العراق منغمسة في السعر هي بلاد فلوجة وهو رجل منها ثم ذكر من الشرك ما الله بيعليم في تلك البلاد وهكذا قال الأخ الذي من تكريت والأخ الذي من الأكراد ذكروا شيئا كثيرا ومما نص عليه كتاب دمعة على التوحيد الذي أخرجه المنتدى وهو من الحركيين لأن المجلة مجلة البيان ومجلة السنة التي تصدر من المنتدى هي مجلة حركية لكن أخرجوا كتابا بعنوان دمعة على التوحيد فذكروا شيئا كثيرا من الشرك في بلاد العراق أقرأ عليكم سطرا أو سطرين فقط وما شاء المزيد فليرجع إلى الكتاب للسيء يقول في بغداد كان يوجد أكثر من 150 جامعا في أوائل سنة الرابع عشر هجري وقل أن يخلو جامع منها من ضريح وفي الموصل يوجد أكثر من 76 ضريحا مشهورا كلها داخل جوامع وهذا كله بخلاف الأضرحة الموجودة في المساجد والأضرحة المفردة إلى آخر كلامه ففيها من الشرط ما لا يعلمه إلا الله عز وجل لذلك إخواني معرفتنا بواقع إخواننا هناك يجعلنا نستطيع أن نشخص الحكم الشرعي فإن الحكم على الشيء فرعون عن فصوره قد يقول قائل أليس يقال إن أهل الفلوجة أهل سنة وإن أهل الموصل أهل سنة يقال بلى لكن أخبرني إخواني العراقيون أن لطبة السنة تطلق عندهم في مقابل الرافضة فكل من ليس رافضيا فهو سني وإن كان قبوليا أو صوفيا أو مشركا منتسبة إلى الإسلام إذن إذا رأيتم يقولون أهل السنة فهم يريدون به ما يقابل الرافضة وقد تقول هل يكفي هذا في إثباتي ومعرفتي ما عليه العراقيون هناك يقال يا إخواني مما نعلمه يقينا حتى ولو لم تنقل إلينا هذه الأخبار ولو لم نقرأه في كتاب دمعة على حتى ولو لم نقرأه في هذا الكتاب إخواني إما مما نعلمه بداهة أن أكثر البلاد العالم الإسلامي غرقا في بحار الشرك والتصوف شرق وغرب، حتى هذه البلاد كانت غرقا في بحار الشرك والتصوف والبدع لولا أن الله منع عليها بفضله ونحمده سبحانه وتعالى على ذلك بأن هيا لها عكاما دعاة توحيد وهم آل سعود وعلماء دعاة توحيد وهم علماء المعرفون من لدن محمد بن عبد الرؤام إلى يومنا هذا إذن ليس غريبا أن تكون أرض العراق أرض الشرك بل الغريب والذي أستنكره وأتعجب له غاية العجب أم يأتي من يكابر ويزعم أن بلادهم بلاد تمحي وأنه لا يوجد بها شرك إلى آخر كلامه فوالله لو كانت كذلك لتناقلت الأخبار بها ولا تحدث بها الصغير والكبير والقاسي والدامي إذن أرضهم وهذا يؤسف غاية الأسف أرض قد عمها الشرك إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني واقع العراق الجهادي العراق يا إخواني كما تعلمون هدم عليها الكفار الطغاة الأمريكان وأعواله من البريطانيين وتغلبوا على كثير من أراضيها إلا أنه لا تزال بعض أراضي المسلمين صامدة في وجه هذا العدو والعدو يدك فيهم ليل نهار ومن ذلك بلاده الفلوجة يتساءل كثيرون هل لدى الفلوجة قدرة على مواجهة إمريكا فإن بعضهم يروج في المجالس وفي مواقع الإنترنت وغيرها أن لأهل الفلوجة قدرة وقوة يواجه فيها العدو الطاغي الظالم الأمريكان أخزاهم الله فهذا والله يا إخواني لا أستغرب من يتحدث به من يتحدث به لكن أستغرب أن يوجد من يصدقه إخواني هل لدى العراق في عهدي وقوة صدام قوة لمواجهة امريكا الجواب لا فكيف اذا في اهل الفلوجة والعدو هم الامراكاميون وبعض العراقيين المناصرين لهم كيف اذا ستكون الحال هل يخطأ عليكم واقع اليابان وضرب امريكا لهم بالقنبلة النووية كيف صار حال اليابان لاعب واليابانيون كفار وهي دولة لها قوتها وسوكتها وامريكا ليست متفردة بالقوة يوم ذات بل لها ند ونظير وهم الروس فكيف إذن في هذا الزمن والمخالف للمريكا المسلمون والكفار أشد ما يقولون عداوة لأهل الإسلام وهؤلاء المسلمون ليست لديهم قوة ولا دولة متمكنة بل بعضهم مناصر لمن؟ الامريكان والامريكان في هذا الزمن هم المتفردون بالقوة البشرية كيف إذا سيكون الحال والله يعجب غاية العجب لمن يشك في مقدرة أهل فلوجة في مواجهة العدو الباغي الظالم ألا وهم الامريكان وأعوانهم وأستغرب غاية الاستغراب من يؤز إخواننا من أهل فلوجة في الصمود تجاه هذا العدو الباغية إخواني صدام الضاغية استطاع أن يبيد الأكراد وهو من في القوة بالنسبة إلى من؟ إلى المركان يعتبر لا شيء ومع ذلك أباد أهل أكراد فكيف إذن بهذه القوة المسمى بالعظم وامريكا أمريكا الله كيف بها تجاه من؟ تجاه إخوان من أهل فلوجة إذن يا إخواني ينبغي أن نتعقل ينبغي أن ندري وأن نكون واعين وعارفين بأن إخواننا هناك ليست لديهم قوة ولا قدرة في مواجهة في هذا العدو الأمر الثالث الواقع الدعوي في العراق حدثني الإخوة العراقيون أن العراق مرت بمراحل في هذا الزمن المرحلة الأولى في عهد صدام وفي عهد صدام الطاغية كانت دعاة والمصلحون ممنوعين من الدعوة إلى الله وبمجرد أن يدعو أحد إلى الله فإنه يسجن ويعذى بجريمة أنه دعا إلى الله حتى حدثني أحد المشايخ الأفاضم العراقيين ولولا أنني أخشى الضرر بذكر اسمه لذكرت اسمه حدثني بأن اثنين من العراقيين كانوا هناك فذهبوا إلى زيارة الإمام الألباني رحمه الله تعالى فلما رجعوا قبض عليهم صدام وحكم عليهم بالاعدام وقال أمران لا نقبل فيهم الشفاعة الرشوة والوهابية أما أحدهما فتمكن منه صدام فقتله أخزاه الله أما الثاني فبالرشوة ودفع الأموال للعسكر وللجند أخرجوا وهربوا وأوهموا الحكومة بأنه قد قتل ووقيم عليه القتل فلاحظوا يا إخواني في عهد صدام كانت دعاة والمصلحون مضيقا عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبعد غزو العراق للكويت والسعودية وإتيال القوات الملكية ودكت هذا العدو الباغية بعد ذلك انقسمت العراق قسمين قسما شماليا وصار تحت حكم الولايات المتحدة والقسم الجنوبي وهو تحت حكم صدام أما القسم الشمالي فحدثني غير واحد من العراقيين يوم ذاك أنه تهيأت لهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اعتلى المنابر تعاة الشلفيون ودعوا الناس إلى التوحيد وإفارة الله بالعبادة وترك الشرك والسلب فاستجاب كثيرون وأدخلوا الكتب والأشريطة وفرقوها ووزعوها بين العالم وهو تداخق كثير أما ما هو في حكم صدام فإنه مضيق عليهم إلا أن صدام في آخر حياته بدأ يوسع قليلا على من على الصوفية أخزاه الله وبعد سقوط حكومة صدام حصل ارتفاق كبير في الأرض إلا أن الدعاة إلى الله لا زالوا مستمرين في الدعوة إلى الله واستضرت حالهم هكذا حتى لما خرجوا من يسمون أنفسهم بالمجاهدين وصاروا يقاتلون العدو الكافر الامريكي ويهجمون عليه ما بين حين وآخر بطريقة فر وكر لما صار يفعلون فعلهم هذا هيجوا لمن فصارت امريكا أخزاها الله تأتي إلى منطقتنا يوجد بها أحد من هؤلاء فتدك الحي دكا على رؤوس أهله ثم بعد ذلك خرج السلفيون هنا وصاروا يعارضون من يسمون أنفسهم بالمجاهدين ويقولون يا ناس توقفوا عن القتال الذي تسمونه جهادا، فإنكم تخرجون فتضربون العدو الأمريكي، تأسرون واحدا واثنين، فيرجع العدو الأمريكي فيدق حيا أو أسرة أو عدة دور فارفقوا بإخوانكم المسلمين فلا تموتون، فلما رأى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين لما رأوا أن السلفيين يعارفونهم ويدعون إلى التوقف. كما كان يدعو إليه علماءنا الكبار كالإمام عبد العزيز بن عبد الله بن الباز والإمام صالح بن فوزان الفوزان والإمام محمد ناصر بن الألباني والإمام محمد بن صالح عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا لما قام السلفيون بما دعا إليه علماءهم من التوقف عند عدم القدرة وعند إضراب المسلمين أكثر تسلط هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين على إخواننا السلفيين. والله حدثني غير واحد من العراقيين بشهود جمع من الإخوة أن شابا جاء في الحج الماضي إلى الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى واستفتاهوا وأخذ ورقتين أو أكثر وأقل أجوبة على بعض الآسرة المشكلة في العراق فلما أتى بها وزعها بين الناس قام الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين فقتلوا هذا الشاب هجم عني قالوا تسعة ما وأكثر مترطبين ومقنعين بالسواد، فقتلوه بتهمة أنه يخدر على الجهاد ثم خرج داعية يعرف الإخوة هناك ولا أريد أن يسميه حتى لا يلحقه شيء من الضرم خرج داعية سلفي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسولة الله عليه وسلم وإلى ترك القتال لأنه لا قدرة عندهم هناك فهددوه مرة ومرتين فهم في عادتهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين ينذرون الرجل مرة ثم مرتين ثم ثلاثا فإن لم يستجب قتلوه فأنذروه المرة الثالثة وهو توقف واختفى ومع ذلك لما رأوا أخاه خرج من البيت هجموا على أخيه وقتلوه يظنونه هذا الرجل وحدثني شفاها بعض الإخوة العراقيين هناك في مجمع يجمع جمعا من العراقيين وهم يشهدون ويقرون على كلامه حدثني أحدهم يقول إنني والله من المهددين وقد أرسل إليه إنذارا أو إنذارين فما رأيك هل أستمر في الدعوة إلى الله أم أتوقف؟ فلذلك حال الدعوة السلفية الآن في الأماكن التي يوجد فيها من يسمون بالمجاهدين حالة صعبة يخاف فيها السلفيون على على أنفسهم فإذا واقع العراق الدعوي الآن في الأماكن التي يوجد فيها من يسمون بالمجاهدين صعبا أما الأماكن التي يقل فيها هؤلاء فإن واقع الدعوة لله الحمد إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شائعة منتشرة ويذكر الإخوة العراقيون أن الناس يدخلون في السنة أفواجا زرافات وحدانا الأمر الرابع العراق والحاكم متغلب نحن نرى يا إخواني وجالسنا مجموعة من العراقيين وهذا لا يحتاج إلى كبير عقل نرى أن أمريكا لها قوتها وقد دكت وفعلت كما ترون في القنوات وتسمعون في الإذاعات فبالله عليكم أليست لها قوة؟ أليست هي القوية والمؤذية؟ بل والله أما هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين يخرجون جماعة فيهجمون على الركان ثم يهربون، ثم تأتي مريكا وتدك بلاد المسلمين دكة وأظن ليس بخافر عليكم تلك الصور التي رأيتم فيها المسلمين في المساجد مقتلين فلما تحرك رجل أو رجلان أتى الكافر الأمريكي الباغي الظالم وفرغ فيهم الرصاص حتى يكملهم قتلا ورأيتم الدور التي هدمت ورأيتم كبر المسلمين الذي قتل كله بسبب من؟ بسبب هؤلاء الذين يسمون بزم بالمجاهدين. لماذا لا لم يعتبرون ويتوقفون عن قتال هذا العدو حتى لا يزاد قتلا في إخواننا ومما ذكر الشيخ صالح الحيدان حذره الله تعالى لما سئل في هذا العام في رمضان عن القتال في العراق وجه رداء وأنبا الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين يقول يخرجون فيقاتلون الملكان ثم يستخفون في الدور فتاة أمريكا فتدكوا البلاد على أهلها قال فإن كانوا صادقين أو كلام نحو هذا فليذهبوا في الجبال حتى يتقابلوا هم ومن والأمريكان أما وأن يدسوا بين الأسر والعوائل فتاة أمريكا فتدكوا هؤلاء الأسر هذا لا يجوز بحال بل هو من أدية المسلمين صلى الله عليه وآله. الأمر الخامس هل القول بإيقاف القتال في العراق يعتبر حبا لأمريكا؟ كلا والله. والله الذي لا إله إلا هو. لو كان لنا من الأمر شيء ما ترددنا ساعة باللحظة في إبادة هذه الطاغية الظالمة الكافرة. لكن ليس لنا من الأمر شيء. وليس معنى الدعوة إلى إيقاف الحرب هناك أنه تأييد لهذه الكاثرة الفاجرة لا وإنما هو دعوة لحقر دماء إخواني المسلمين وتقرير الخسائر من الحرب والنسر والأموال والأنفس قدر استطاعها فلما قال الله جل وعلا ولا تسبوا اللبين يدعون من دون الله فيسبوا الله عجوا بغير علم هل معنى هذا أن الله يأمرنا أن نحب أهلها الكفار؟ كلا والله وإنما هذا حفظ لي شيء لعظيمي وجلالي الذات الإلهية ألا تدنس بسب سبحانه وتعالى ولعل يقرب هذا بمثال لو أن رجلا طاغية يعيش مع أناس مصطبع في بيت فقام أحدهم وضرب هذا الطاغية على حين غفلة فقام هذا الطاغية وضرب الذي ضربه وضرب الآخرين بل وقتلهم وبقي منهم مجموعة لم يقسلوا فأتينا وقلنا يا هذا إياك والاعتداء على هذا الطاغية وأنت مجرم وظالم باعتدائك على هذا الطاغية هل يعتبر هذا يا إخواني تأييدا لهذا الطاغية كلا والله وإنما يشدد النكير على هذا الرجل في أن لا يهيز هذا الطاغية في قتل وأذية مقية إخواننا فالمنطلق في الكلام هو حقل دماء إخواننا وحفظ أعراضهم وأموالهم ودينهم لا أن منطلق هذا الكلام تأييد لدولة الكبري أمريكا أخزاه الله وجعل العاقبة لسام المسلمين كلا والله إذن لا بد أن يفهم هذا الأمر لأن بعض المتحمسين يتلاعب بهم بعض الحركيين من الحزبيين فيقولون إن هؤلاء الذين يقولون بإيقاف الحرب تجاه أمريكا هم في الواقع مؤيدون ومحبون لمن؟ لأمريكا وهذا من نفس الحق بالباطل حتى يسهوا لهم ما يريدون أسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله وأن يعلي كلمته وأن ينصر السنة بمن يوفره الأمر السادس ماذا بعد الحرب على طريقة الصبر والتقسيم العقلي الحرب إذا انتهت ما بين أن تنتصر أمريكا أو أن تنهزم وتخرج جارة الأديان الهزيمة فإن انتصرت فإنها ستشتد أبية لمن عذاها وإن جرت أديان الهديمة فخرجت من تتوقعون يأخذ الحكمة من إعرافك هل تظنون يأخذ الحكمة رجل سلفي يحكم فيه بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا والله بعيد وفضل الله واسع لما لأن الرافض أخزاهم الله لهم قوة وتمكين ولأن فلول حزب البعث لا زال موجودا وله قوة ولأن من ليس من حزب البعث ولا الرافضة فهم من المتصوف والمتلبسين في الشرك يصفى لنا من أهل السنة السلفيين السائرين على كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم مسألة في هذه الأمة في المعتقد والمرهاد كم يصفى لنا لا يصفى لنا إلا قليل فهل تظنون أن هؤلاء القلة سيكون لهم حكم كلا والله بل الذي بأخشاه لو خرجت أمريكا والله أن يقتل المسلمون بعضهم قتلا وأن تسيل دماؤهم وأن يظهر طائفة منهم مستنجدين بأمريكا أن ترجع لهم وليست في فخالستان الأولى عما ببعيد لما خرجت الروس قتل بعضهم بعضا وحصل ما حصل لهم من ملاء يخفاك إذن يا إخواني هؤلاء الذين يقاتلون أو يدعون إلى القتال ألم يتأملوا وينظروا ما المؤدى والمصير الذي يؤدي لهذا القتال لماذا ينظرون برضرة قاسرة ويهلكون الناس لا سيما وأمنهم وللأسف جالسون هنا على الأرائك وقد أزدوا إخواننا هناك ولم نرى واحدا منهم ذهب بنفسه، أو أرسل ولدا له أن يذهب في مصرة إخواننا هناك بل إن أحدهم فيما ينكر لما ذهب ولده يريد القتال في العراق استند بولاة الأمر حتى يرد ولده لا إله إلا الله لماذا دماغ المسلمين رخيطة ودمك ودم ولدك غالية أليس للمسلمين إحساس وشعور من أمهات وأباء كما لك إحساس وشعور ألا تتق الله في أز المسلمين حتى يكونوا حطبة ووقود نال هناك الله أعلم مصيرها لاحظوا إخواني كيف يتلاعبون بإخواننا المسلمين هناك الأمر السادس نقد البيان الحركي أخرج الحركيون بيانا في أواخر رمضان وقع على هذا البيان سلمان العودة وصفر الحوالي وناصر العمر وعوض القرني وقعوا على هذا البيان وتضمن البيان أشياء كثيرة ونقده كثير من الكتاب سواء كانت في الصحفي أو في مواقع الإنترنت وأحب أن مع هذا البيان ثلاثة وقفات الوقفة الأولى أنهم دعوا العراقيين إلى الصمود وإلى الاستمرار في القتال وهذا كما تقدم هو إهلاك لهم لأنه لا قدرة لهم وتقدم أن جهاد الدفع يسقط عند عدم القدرة وهؤلاء القوم لم يبالوا في هذا الأمر بل أزوا إخوارا لقتال من لا قبل لهم به وهذا خطأ عظيم ومخالف لأدلة الكتاب والسنة ولفتاوى علمائنا كما تقدم بيان والسبب والله أعلم في أزهم أمور إما الجهل أو الحماسة أو العداء لامريكا بحيث لم يعودوا يبشروا وإنما يريدون أبية أمريكا بأي سبيل كان حتى ولو هلك من هلك أو لأنهم في الواقع ليسوا موجودين على أرض المعركة فأظن لو كانوا موجودين هم أوحدوا أبنائه في أرض المعركة لا ما كان هذا جوابهم وإلا لماذا لم يرسل ولو واحد منهم ابنه إلى أرض المعركة هناك حتى ينصروا إخوان المستضعفين من أهل العراق الوقفة الثانية كرروا الكلام على الاجتماع والاتفاق وترك التحزم إلى آخر ولم يذكروا ولو إشارة إلى أعظم الأمور وهو إفراد الله بالعبادة التوحيد الذي هو سؤال العز والتمكين وإنما اشتغلوا بأمور أخرى ولن يحذروا العراقيين ولو بالإشارة عن الشرك وإنما كلام مجمل والله لو كانوا صادقين وراسعين وعالمين لكان أول ما يبزأ به هو تحذير العراقيين من أي شيء من الشرك فإن صلى الله لا يستجلب بمعصيته والله يقول وعد الله الذين آمر منكم وعمروا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي رفضا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمرا يعمدونني لا يشركون بي شيئا وقال في صورة الروم وعد الله لا يخرف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذن كان أولى ما يكون أن يدعى العراقين إليه شيء إلى ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة الأمر الثالث أنا في هذا البيان إضرارا ببلاد التوحيد السعودية. الآن إذا أخرست هذا البيان بسني علماء من السعودية تعمون إذا أخرست هذا البيان أليس فيه تهييج للكفار أمريكا على بلاد التوحيد السعودية وهي ليس عندها قدر مواجهة في أمريكا؟ لماذا تهيج الكافر الأمريكي على بلاد التوحيد السعودية؟ لماذا تخرج بيان فتتسبب في أذية المستبيف في بلاد التوحيد؟ ألا تدري أن بلاد السعودية هي البلاد الوحيدة القائم على التوحيد؟ ألا تدري أن بلاد السعودية هي البلاد الوحيدة التي تربي أبنائها في أول المراحل الدراسي إلى التخرج على التوحيد وإفراد الله من عباده؟ ألا تدري أن بلاد السعودية هي البلاد الوحيدة التي يناسب حكامها التوحيد ويُناسب علماء الموحدين؟ إذا كيف تريد أذيتها وإسقاطها؟ وإني لأجد من المناسبة. أن أذكر لكم حدثاً حصل معي مع فضيلة الإمام الأعلام المحدث الدير اليمنية الشيخ مقبل واطع رحمه الله تعالى قد منى الله عليه واكتعلت عيناي برؤية هذا الإمام المحدث في زيارته الأخيرة للسعودية التي مات فيها أسأل الله بمنه وفضله أن يرفع درجته في عليين على ما قدم للإسلام والمسلمين والسنة سألتهم بحضور جمع من الإخوة يا شيخنا قد كان قبلك الصنعانيون وابن الوزير والشوكاني ولم يستجب الناس لهم كاستجابتهم لك بل استمر الناس يوم باك على الزيدية وغيرها من البدع فكيف استجاب الناس إلى دعوتك ما السبب قال لي رحمه الله تعالى قال لي رحمه الله تعالى السبب هذه البلاد قلت كيف قال لما أعزها الله وأقواها وصار لديها ما لديها من المال والقوة ويتقيم التوحيد صار يصد كثير من اليمنيين يعملون في هذا البلد فيسوع هذا كلمة وهذا يعطيه شريطا والآخر يعطيه كتابا فتأثر بهذه الدعوة فرجعوا إلى بيات اليمني وهم قابلون لدعوة التوحيد ومستنكرون لما عليه أهلهم زد على ذلك أن الله لم أغنى هذه الدولة وشعبها صاروا يرسلون كتب التوحيد وتوزع في بلادنا فاستجاب كثير من الناس لهذه الدعوة فليأجل هذا يسر الله لي من استجابة الناس ما لم يسر لغيره واعلموا يا إخواني أنه قد اهتدى على يد هذا الإمام رحمه الله تعالى ما يقرب من ثلث اليمن ترك التصوف والزيدية وغيرها من البدع إلى السنة لا إلى الإسلام وإنما إلى الإسلام الخالص السنة رحمه الله تعالى إذا بكون هؤلاء القوم يخرجون هذا البيان في مثل هذا الوقت هذا فيه ضر على بلاد التوحيد وإذا تضرت بلاد التوحيد تضرر أي شيء التوحيد الذي يقوم به هذه الدولة هو أهلها يا إخواني هؤلاء القوم لم يرعوا باب المصائح ومفاسد وتساءل أين أنتم من فقه الواقع يا دعاة فقه الواقع الأمر الثامن نقد كلمة ألقاها الدكتور ناصر العمر ألقى الدكتور ناصر العمر بعد البيان كلمة وهي موجودة في موقعه المسلم وقد استمعت إلى هذه الكلمة كاملة وعجبت غاية العجب كيف يخرج هذا الكلام من رجل عنده غيرة والله إن الإنسان لا يعجب غاية العجب من هذه الكلمة وقد كتبت عليها ويليست الطويلة وقد كتبت عليها ثمانية عشرة ملاحظة سأذكر بعضها لن أطيل ولعله إن شاء الله يتيسر جنسة خاصة في نقد كلمتي إن شاء الله تعالى لكن أذكر بعض ما فيها مما في هذه الكلمة التزكية البالغة لنفسه ولمن معه يقول على الناس يرجعوا إلى العلماء المعتبرين لا إلى أي العلماء ثم رويدا ذكر أن الذين وقعوا هم العلماء الثقات المعتبرون يعني هو ماذا يكون يكون من العلماء الثقات المعتبرين فهذه تزكية له ولمن وقع معه ومن يعرف الذين وقع يدري أنه مع المبالغة يقال عنهم أنهم طلاب عز لا يقال لكلهم وإنما يقال لبعضهم الأمر الثاني عاب على إفغانستان الأولى بأنه لم يكن فيها تربية لا على العقيدة ولا على غيره. قال هذا بخلاف فلسطين والعراق لا إله إلا الله أمس أيام إفغانستان الأولى وأنت كنت بممن يؤيده وتدعو إليه فأين فقهك للواقع يا مسدد عبق الواقع ثم اليوم ترجع وتغفل الأمور وتلبس على الناس وتوهمهم أن بلاد العراق وبلاد فلسطين بلاد توحيد وهذا والله من الخطأ الكبير. وقد سبق الكلام على شيء مما فيه العراق الأمر الثالث عاب على الذين يصدرون فتاوى تبعف عظيمة المجاهدين وتفرح المريكان وأخذ يجندر على هذه الوثيرة هؤلاء الذين يصدرون فتاوى تفرح المريكان وأخذ يستعطف الناس لهذه العبارة لاحظوا يا إخواني هو يجهل أو يتجاهل القاعدة العظيمة وهي أن إغضاب العدو ليس دليل على عفعة الفعل وحده بل لابد أن يكون معه النظر في مصطعة المسلمين من هذا الفعل فأخذ يجدن على هذه الوثيرة وقد سبق الرد عليها. أنا المرابع لما ذكر أخطاء يقول يأتي بعضهم فيذكر أخطاء بعض المجاهدين ويجدن على أخطاء بعض المجاهدين. قالوا هذا لا ينبغي تذكر أخطائهم ولا أن تعمم إلى آخر كلامه. قال وأخطائهم كأخطاء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إلى ها إلا الله. هؤلاء منهم من تلبس بالشرك ومنهم من تلبس بالبدع ومنهم من تلبس بما تلبس به. تقارنهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الخامس أخذ يردد ويعيد الثناء على بن باز و بن وأنهم العلماء إلى آخرة وأنا أتساءل إذا كنت حقا صادقا في تقدير هؤلاء العلماء وفي إجلالهم وأنهم المرجعية لماذا خالفتهم في أمور كثيرة خالف في كلمتهم قصيرة علماءنا في عدة أمور منها أنه دعا العراقيين إلى الجهاد وأنه يدعو إلى جهاد الدفع حتى مع عدم وجود القجرة ومنها أنه لا يرسل عطاعة إلى الحاكم الكاف بل يستهد بمن يقول بهذا الكلام وتقدم شيء من كلام علمائنا أنه يؤس الشباب ويحثهم على الذهاب إلى أرض العراق هو لم يصرح تصريحا واضحا وإنما ذكر قصة أن أحدهم ذهب وتوفي قال ينبغي أنه أزره لو أنه يعتبر شهيدا إلى آخره. ثم جاءوا المح واشار في الذهاب الى هناك لمن كان يريد ان يذهب الى اخر كلامه علماءنا يفتون بعدم الذهاب وأنه لا بد من ادري ولي الامر هذا يقول اي شيء اذهبوا ترائي كيف انه يخالف علماءنا مع ادعائه الثراء عليهم وانه المرجعيه الامر السادس بما انتقده على كلامه انه اخذ يردد كلمه يرددها كثيرا يقول إن الإميراء اليوم في بلاد العراق وغدا في بلاد السعودية فلا بد أن نقف تداها الزحف الإمريكي أولا يقال نحن لو سناغار ولو دعونا إلى القتال لن ندعو للنظر إلى أنه غدا سيكون أي شيء في السعودية وإنما ندعو إلى شيء للقتال إذا كان مشروع لأن الله يعبه ولأنه على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وأنه ليس مشروعا فلا ندعو إليه سواء له نظرة في السعودية أو في غير السعودية وهو قد أشار لهذا الأمر الثاني يقال قولك هذا ظن أم يقين ظن فكيف أدعو اليقين وهو ما نراه من الخسف والقتل إخوان العلاء ظنون تزعمها هذا لا يصح بالحال لكن من تكلم في المسائل الكبار وهو ليس أهل الله أتى بالعجائب وكما قيل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب وفي الختام ألبه على فنهات الأول الأول يردد بعضهم أن السلفية ضد الجهاد. قال فأنتم لم ترضوا في الجهاد بأرض العراق ولا في أفغانستان، فأنتم إذا ضدوا الجهاد وهذا خطأ كبير. بل والله الذي لا إله إلا هو الذي أعرفه من علماءنا كالإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز والإمام محمد ناصر الدين الباني والإمام محمد بن صالح العثيمين وفضيلة الشيخ العلا صالح بن فوزان وغيرهم من علماءنا السلفيين الذي أعرف عنهم سماعا أو قراءة في كتبهم. أنه من أشد الناس دعوة للجهاد لكن بالضوابط الشرعية لا بالجهاد الذي يضر أكثر مما ينفع ولعل يقرب هذا بمثل تقريبي لو قال رجل إن صلاة العصر فضيلة وهي الصلاة المستعلى الصحيح ثم أخذ يذكر فضائلها المذكورة في السنة فتحمس رجل الحاضر ويستمع إلى الكلمة فقام وصلى صلاة العصر في غير وقتها كان يكون مثلا بعد الفجر هل تصح صلاته؟ لا تصح يقال انتظر فإنها وإن كانت فضيلة وأزرها عظيما إلا أن لها وقتا وشروطاً لا بد أن تفعل فيه فإن فعلت على غير الشروط فإنها ترد ولا تقبل وذلك تماماً كجهاد فمن طالب بالجهاد وهو لا ينفع وإنما يضر أكثر مما ينفع فالواقع أن هذا لا يجوز في شرع الله والسلفيون من أشد الناس دعوة إلى ترك أما إذا كان جهاده بحق وفي قوة ونفعه أكثر من ضرره فالسلفيون من أشد الناس نصرة نصرة له التنبيه الثاني يردد بعضهم أن في العراق علماء وأن المرجع إلى هؤلاء العلماء أولا على فرض أن في العراق علماء وأن المرجع إليهم الذي يردد هذا الكلام وناس غير عراقيين ويبثون أحكامها لماذا إذا تسكت حتى يتكلم علماء العراق ثم أمر الثاني بالله عليكم لو في العالم الإسلامي بل العالم كله عالم سلفي والله لطارق به الركبان وإن هذا والله من المهازم كلما وقعت واقع قال قالوا علماءهم أعلم من علماءهم؟ سموا لنا علماءهم بد أن ندرك هذه الكلمة التي يرددها بعض حتى أن أيام طالبان قالوا اجتمع علماء طالبان وعددهم ستمائة عالم لا إله إلا ستمائة عالم طالبان فبركب التلاعب بعواطف الناس صحيح أن العلماء الذين يعايشوا واقعا علم من غيرهم لكن ليس معنا هذا الورد كلام غيره لو قدر أن يوجد علماء بل غيره من حكموا بعد معرفة بالواقع فحكم معتبر بل يقدمون عليه إذا كانوا أعلم فإذا ترداد هذا الكلام علماءهم أعلم الآخرة هذا كلام فارغ لاصلة وعاطل لدر العلم وأذكر أنني قابلت العراقيين فسألتهم من علماءكم قالوا والله ما نعرف عالما بيننا نعرف شباب متحمسين بعضهم جاء ودرس إما يقرأ في مواقع الانترنت أو يقرأ كتاب لي لآخرة فإذا هذه المبالغات لا تصح ولا ينبغي أن تنطلي علينا كما انطلت علينا من قبل وقد ثبت مصريين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين تنبيه الثالث يردد بعضهم لماذا لما كان حرب إطغالستاني الأولى ضد الروس أبتل العلماء بالجهاد واليوم وفي حرب إمريكا الطاغية الفاجرة الظالمة الباغية على إخوان المصطبع في العراق لا يفتل العلماء بالذهاب والجهاد معهم يقال الفرق واضح جليل لكن ليس عند كل أحد وإنما عند العلماء ومن استفاد من هؤلاء العلماء وسمع كلامهم ولعل يقرب الفرق بين هذين الأمرين بمثال ثم بعد ذلك أنزل إلى الواقع افترضوا يا إخواني أن هناك كافرا يقاتل مسلما والكافر أقوى من المسلم فأراد مسلم الثاني أن ينصر أخاه المسلم إلا أن هناك كافرا قويا منع المسلم ينصر أخاه وقال لو نصرته سأنصر الكافر عليكم فإذا نصرنا الكافر عليكم سحقنا هل يصع للمسلم أن ينصر أخاه ويتوقف يتوقف ثم بعد حين حصل بين هذا الكافر وذاك الكافر خصومة فقال الكافر القوي للمسلم اذهب وانصر أخاك هل ينصر المسلم أخاك أو يتوقف يقول لا لا اذهب الآن لأن بينك خصومة الآن لأن بينك وبين ذاك الكافر خصومة تريد أن ننصر أخايا المسلم الآن لننصره هل يصح كلام المسلم هذا لا يصح كلام بل يهتبن الفرصة ويذهب ناصر لا لأي شيء يا لأخيه إذا تصورت هذا المثال التقريبي نرجع إلى الواقع الحرب الأولى كانت بيننا في الظاهر بين الروس وإفغالستان والواقع عندها بين أمريكا وأي شيء وروسيا وكانت أمريكا قوية وتدعم الأفغاليين بالأسرح المتطورة لضرب الروس وأمريكا بقوتها أدرة للسعودي ولغيرهم أن ينصروا إخوانه هناك لأن لها مصلحة أمريكا من, من نصف المسلمين هناك ضد الروس فما ينبغي لعاقل ولا مؤمن أن يتوقف عن نصف إخوانه حتى ولو كان المستفيد منها كافرا أما الآن فواقع الحرب بين العراق وأمريكا وأعوانها من البريطانيين وغيرهم من وراء المسلمين حتى يستطيع الوقوف تجاه أمريكا فالواقع اختلف ولم يختلف اختلف لأن المسلمين الآن لا يستطيعون مواجهة في أمريكا صحيح لو عندهم قوة أو نصرتهم دولتهم كادرة أخرى طوية ضد المريكان وعندهم قوة يستطيعون مواجهة في أمريكا لو وجب عليهم مصرتهم إخوانهم أما والواقع تغير فليصح أن يقاس هذا على هذا الامر الرابع يردد بعضهم وآخر من ردد هذه الكلمة رجل وخرج قريبا في المجد يقول إن الذين يفتون بتوقف الكتاب في العراق لو أن أمريكا دخلت السعودية لما قالوا هذا الكلام أولا يقال من الذي أطلعك على النيات والمغيبات وأنتم أشغلت المسلمين بعدم تدخل بالنيات الأمر الثاني حكم الله لا يتغير من بلاد أو أخرى فإما أعز البلاد على الله ما هي بكة ومع ذلك تركها وهادر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تغلب الكفار فيها إذن يا إخواني ترداد هذا الكلام الذي ليس مبنيا على شرع وإنما فيه سوء ظن وتدخل في النيات لا يجوز القول به فضلا عن أن يصدق قائله وأخيرا وصية لإخوارنا العراقيين في بلاد العراق اوصي اخواننا العراقيين هناك بامرين عظيمين الامر الاول القيام بدين الله وفي مقدم ذلك وعلى رأسه توحيد الله الله الله يا اخواني يا اخواني ان ترجعوا يا الله بافراده بالعبادة وتخليصه بالعبودية سبحانه وتعالى فانكم إن اردتم النصر والتمكين فاعرفوا السبب الذي منه دخل عليكم العدوة وترك التوحيد فارجعوا الى توحيد الله وإفراد من عباده ارجعوا الى تعلم التوحيد وتعليم الناس ارجعوا الى دعوة الناس للتوحيد والى تعلم الاحكام الشرعية ووصيهم ايضا ان يجتهدوا في طلب العلم الشرعي وان يلزموا دورهم في تعلم العلم الشرعي ومجالسة من يستطيعون التعلم معه العلم الشرعي فإذا دخل عليهم العدو في دارهم فإذا دخل عليهم العدو في دارهم فليقتلوه لقوله صلى الله عليه وسلم الصحيح حديث عبد الله بن عمر من قتل دون ماله فهو شهيد أما أن يدعوا التعلم والتعليم ودراسة التوحيد ودعوة الناس إليه والله إن هذا من الخصال العظيم دع الرجل يموت موحدا ولا يموت مشركا فإنك إذا استطعت إدراك الرجل أو المرات في أن تموت على التوحيد خير من أن تدعهم يموتوا على الشرك فإن الموحد قابل الله على التوحيد غفر الله له ذنبه ومصيره جنة عرضها كعرض السماوات والأرض فالله الله إخواني أن تشتهدوا في تعليم الناس وفي تعلم توحيد الله رب العالمين أما الأمر الثاني فأدعوكم بالصدق دعاء صادق والله الذي لا إله إلا هو إننا محبور لكم وندعو الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرد كيد عدوكم في رحله بمنه وفضله إخواني أدعوكم دعاء صد أن تتوقفوا عن الكتاب فإنكم إذ استعملتم الكتاب لا تضرون إلا أنفسكم وإخوانكم زيادة على ضررهم والعقل والشرع مجتمعان على أن الضعيف لا يطلح له أن يواجه من لا قبله بمواجهته لأنه يعود عليه بالضرر في دينه ودنياه أخيرا وصي إلى إخواني في بلاد السعودية وغيرها من إخواني السلفيين أن يشتهدوا في إرسال الكتب والأشرطة التي تدعو إلى توحيد الله وإلى دين الله في بلاد العرام ارسلوا إليهم أشرطة وأرسل إليهم الكتب التي تعلمهم التوحيد وتعلمهم دين الله سبحانه وتعالى أسأل الله بمنه وفضله وبكرمه وجوده أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يرفع راية السنة ويقمع راية البدعة وأسأله بما هو أهله أن يحقن دماء إخواننا المستضعفين هناك في بلاد العراق، أسأله بمنه وفضله أن يحقن دماء إخواننا المستضعفين هناك في بلاد العراق، وأن يجعل كيد مركان وأعوانهم في نحوره بمنه وفضله إنه القوي سبحانه وتعالى هذا سائل يسأل ويقول ما رأيكم في الدعاء لإخواننا في الفلوجة والقنوت لهم إلى آخر كلامه الدعاء يا إخواني لإخواننا في الفلوجة ولجميع إخواننا المستضعفين واجب حتى تحقن دماؤهم فيجب أن نقف معهم ولو بالدعاء فندعو الله عز عزا يحقن دماؤهم وأن يرد كيد عدوهم في نحره إلا أن الدعاء في القنوت هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين هل يشترط فيها إذن ولي الأمر أو لا يشترط إذن ولي الأمر المسألة فيها قولان وأيضا مذكوران في المذهب الحنبلي لكن مما ينبغي أن يعلم ويتنبه وأرجو أن تتنبه لهذا الأمر أن ولي الأمر إذا منع من القنوط فلا يصح القنوط حتى عند القائلين إنه لا يسترط إذنه ولي الأمر لأنه هنا تعارض مستحبا مع أمر المنهيين عنه وهو نهي ولي الأمر إذن القنوط في أصله مسألة اجتهادية لكن إذا منع ولي الأمر فلا يصح القنوط ثم أنا أستغر من بعضهم من جهة أن بعضهم يتصور أن الدعاء لا يقبل في القلوت عندك السجود أكثر من, دعاء فيه. من الدعاء فيه عندك الثلث الآخر من الليل أجتادي الدعاء فيه عندك بين الأذاء والإقامة أجتادي الدعاء فيه عندك عند الأذاء الأجتادي الدعاء فيه يعني لا بد في القلوت النازلة ثم أستغر أيضا من بعضهم تجدوا يقض나ت السنة كلها فلما جاء أمرا ولي الأمر بالقلوت لرجال الأمر والقلوت على هؤلاء الخوارج الذين نفسدوا في بلاد التوعيد توقفوا والله المشايخ وال أن مستنهم يقرد أبو قال 14 و 15 أشهر فلما جاء الأمر بالقلود قال توقف الإمام ولم يعد يقرد والآن رجع يقرد في الفلوجة يعني إيش هالك عمنا بالله دماء إخوانك هنا من رجال أمن الذين يحفظون بلان التوحيد رخيصة حلال ودماء إخوانك في الفلوجة غالية يدع لها لا خطأ هذا بل دماء إخواننا هنا ودماء إخواننا هنا كلها غالية نسأل الله أن يحكينها بمنه وفضله يقول السائل يقول أن الخروج للسياحة وغيرها لا يشترط إذن ولي الأمر فلماذا يشترط إذن ولي أمر في الجهاد أول الجواب شرعي وعقلي أما الشرعي فإن الشريع لم تشترط للسياحة وغيرها إذن ولي الأمر وإنما اشترطته في أي شيء في الجهاد ولا أدل على ذلك مثل كافرة. وقد من الله علي بينت شيئا من هذه الكتاب المختصر قدم لي فيه فضيط الشيخ علامة صار الفوزان بعنوان مهمات في الجهاد هذا الجواب الشرعي أما جواب العقلي فيقال إن الذهاب للقتال هناك يعني الذهاب للقتال بدون إذوئ الأمر يجر الأذى على بقية المسلمين لا في تلك البلاد ولا في البلاد التي خرج منها فإن العدو سيستعد البلاد التي خرج منها بخلاف أي شيء بخلاف السياحة يقول في حديث أبي بصير بجندة النبي صلى الله عليه وسلم قال بصير ويله مسار حرب لو كان أحد معه يقال صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ويله مسار حرب لو كان أحد معه لأنه كما ذكر ابن نسيمية في اختيارات الفقيه ونقل في الفقيه في المجلد الثالث زاد المعاد أن أبو بصير وأبا جند دولة مستقلة عن دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يلزم من كان تحت ولاية رسول الله لا يلزم أبو بصير وأبا جند فإن أبو بصير وأبا جند لم يلزم أي شيء لم يلزم الصنع فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار لإشارة بالقتال لأن في قتاله نفع وفعلا حصل أي شيء النفع أما القتال الذي يقام الآن هل فيه نفع أم لا شك الضرر ظاهر وبادي لكل ذي علي